Yeah. Mm -hmm. المترجم <تصفيق> وَمِنَ النَّاسِ مَن يَسْتَرِ لَهُ الْوُحْدَةُ War in the ذَٰلِكَ فِي آلِيم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَامَنُوا الَّذِيزُ الْحَكِيمِ قَالُوا قَصَمَ السَّمَاءَ وَأَتَى بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَ رَغًا أَمْ قَافِرَ أَوْ ضِرَاسَ يَا أَنْتَ مِنَ الذَّبِقِ во 121. وعالمون في <تصفيق> ضمال نَوَّنِي حَميد وَأَلَمْ قَدْ آتَيْنَا أَلْقُما الْحِكْمَةَ أَمِنْ fall off. وَصَّإِ سانَ ب وَد بِ 113. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي 114. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم <تصفيق> يا بني إنا إن تكم إفقال حبة من خودل فتكون في صفرة أو في السماوات 117. أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا غني أقم الصلاة وظم رحم ان الله لا يحب كل مختال صوت <تصفيق> <تصفيق> الحميد إذا قيل له متبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجلنا عليه آباءنا أولو كان الشيء الشيطان <تصفيق> يبعو ومن كف الله فانا يظنكم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ Andole من الأ بم إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس le ད� ད� ད� ད� ད� དོ དག དག དས དགྷ وَإِذَا eda eu vos sia يَهْدُونَ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَاطِرٍ كَفُورٍ